تأخرت على إخوتي قد فالله يغفر لي والله أنا ما أدري ماذا أقول أنا انتهيت من المحاضرة وعنت بعض المشاكل بين الإخوة يتخاصمون فيها من الأمور المالية والمادية فماذا أفعل يعني درست أحاول تقريب المسافات وبعدها يعني صليت الأيشة وديت. فرجاء سامحوني على ما أنا فيه من التخصير ما مازلنا مع الكلام على الأدوات المالية المتدولة في سوق في سوق النقد والكلام ادعي لها كريم والله ادعي في سوق النقد وأنا عايزك ضروري في أمر كده بعد ما ننتهي الدرس ليتك تتصرفي وبعدها سنتكلم أيضا على كنا قد قفزنا لنأخذ لذنات الخزانة والكلام على مسائل مسائلها المتعلقة بها والكمبياله وقد عرفنا الكمبياله وتكلمنا عنها وبيننا ما فيها وما عليها الأسبوع قبل الماضي ونحن قفزنا في الكلام على الأسهم والسندات وهذه لابد أن نتكلم عنها يعني إن شاء الله نحاول بايجاز نتكلم على تعريف الخصم في الأوراق النقديه التجاريه عملك الخاص كيف تحدث بين البنوك او بين المصارف او بين يعني الساحب للكمبياله أو المسحوب له أو مسحوب عليه والكلام بعد ذلك ياتي الى الاسهم والسندات ايضا بايجاز لن اطيل عليكم في هذا حتى يكون هناك على الاقل معرفه عامه بهذه المسائل المهمه في هذا الباب تعريف الخصم عرف, عرف الخصم بأنه عقد به ينقل حامل ورقة تجارية الكمبيالة مثلا أو الشيك أو السند ملكية هذه الورقة إلى البنك الذي يلتزم أن يعجل له قيمتها المسألة بأسرية المطلوب منها هو تعجيل القيمة وبعد ذلك البنك يطالب يعني الحامل أو طالب المسحوب عليه الكمبيالة بهذا المال طبعا سيكون البنك أصلاً قد أعطاها إما القيمة الاسمية أو, أو عمل الخصم المتفق عليه بينهم. يعجل أو قيمة بعد خصم ما يمثل فائدة المبلغ. حتى تاريخ الاستحقاق ويتعاهد به الحامل مقدم الورقة الخاص برد القيمة الإسمية للورقة. برد رد القيمة الاسمية للورقة يعني دون فائدته يستفيد منها البنك هنا في مسألة التعجيل. ما يجوز اسلام او انت مش خلت إجابة فاصله بنك فيصل الإسلام لا يصح التعامل معه. تعاملاته أكثر تعاملات التي يتعامل بها ربويه وهو اشتل وزنت خزان أيضا. إن على المال فضعه فقط هذا الذي لك نعم وأتعهد الحامل مقدم الورقة برد القيمة الإسلامية للورقة إذا لم تدفع عند موعد استحقاقها في التضميم نعم وأنا كتعرف أخر بأنه اتفاق يعجل بين البنك الخاصم لطالب الخاص قيمة, قيمة ورقة تجارية أو سنة قابل للتداول أو سنة قابل للتداول أو مجرد حق آخر مخصوما منها مبلغا يتناسب مع المدة البقية حتى استفاء قيمة الحق عند حلول أجل الورق أو السند أو الحق وهذه مسألة كيف الشرع لابد أن يكون فيها الباب نعم وذلك مقابل أن ينقل طالب الخاص إلى البنك هذا الحق على سبيل التمليك وأن يضمن له وفائه عند حلول أجله نعم باد الله عنكم أحسن محمد عاوزةني الأياك محمد رجت. وأريد أن أراك والله وأنا مقصر في حقك تقصير بالغ لكن أتمنى أتمنى أن أجِس معك رب يرضى عنك نعم وإذا أوردي باتفاق عرض به بنك الخاصم لطلب الخاص قيمة ورقة تجارية أو سند قابل التداول أو مجرد حق آخر مخصوما منها مبلغا يتناسب مع المدة حتى استفاء قيمة الحق عند حلول أجل الورقة أو السند أو الحق وذلك مقابل أن ينقل طالب الخاص إلى البنك هذا الحق على سبيل التمليك وان يضمن له وفاةه عند حلوله المسألة بأسلها أنه يأتي حامل الكنبيالة حامل الشيك حامل السند يأتي إلى البنك هو له قيمة اسمية معينة فهو بيشتري منه البنك بيأخذ بيعطيه نفس القيمة هو بيعطاه له على سبيل, إما سبيل الشراء وإما سبيل القرض ففي حالتين عند التوصيف الشرعي هو الذي سيبين لك يعني حكم هذا التداول الذي يحدث لكن هو بياخذ منه المال بيطلب منه المال فيعني بيعطيه القيمة الاسمية لكن مخصوم منها فائدة اتفقون عليها في هذا الباب على سبيل على مقابل مقابل التوقيت مقابل الزمن نعم ولذلك هو يقول منه من يتناسب مع المدة البقية حتى استفاء قيمة الحق عند حلول أجل ورقة أو السند أو الحق وذلك مقابل أن ينقل طالب الخاص إلى البنك هذا الحق على سبيل التمليك وأن يضمن الله وفاه عند حلول الأجل يعني إن لم يتع المسحوب عليه لذلك هو يكون ضامنا للبنك أن يأتي به فصورة الخصم هنا يتقدم حامل الكنبيالة أو الشيك أو السند أو غيرها من الراق التجارية إلى المصرف إلى البنك فيطلب منه خصمها أي أن يقرضه إما أن تقول يقرضه إما أن تقول أنه يشتري. يقرضه ما يعادل جزءا متفقا عليه من قيمتها إما القيمة الإسمية مخصومة منها الفائدة التي يتفقون عليها فيها الثاني يقوم المصرف بدفع القيمة الاسمية المدونة على الورقة بعد أن يخصب منها ما يمثل فائدة على المبلغ المدفوع بالنظر للمدة البقية من أجل الكنبيانة انظر هنا بخصم ذلك وإن كان نظير الأجل لكن الكلام لابد أن تعلم هل هذا شراء مال بمال؟ هل هو قرض جر نفع؟ هذا التوصيف يبقى أنت في كل معاملة لك دعك من المسميات دعك من المسميات لابد أن تصل إلى التوصيف الشرعي لها الصحيح لتسقط الحكم الحكم عليه يقوم حامل الورقة بتظهير الورقة للمصر يكتب في ظهر الورقة في هذا ببع على التنازل والتقادي وأيضا الضمان الذي سيضمنه. ويتقاضى منه المبلغ المتفق عليه المبلغ الأقل من القيمة الإسمية المعدة بعد خصم الفائدة فيعتبر حامل الورقة ضامنا للوفاء بقيمة الكنبيالة يعني يكون ضامنا ليه بالتظهير هنا يكون ضامنا للبنك إلا ميت على المسحوب عليه بحيث يحق المصرف الرجوع عليه ومطالبة بها إذا امتنع المصرف المقابل عن الدفع المسحوب عليه يعني كان مصرف آخر او كان شخص آخر إذا ما يدفع يرجع عليه والمسألة حتى لو قلنا بأنها حوالة ستدخل في مسألة الخلاف بين العلماء في مسألة الحوالة هل إذا أحاله فاحتال كما امر النبي صلى الله عليه وسلم أنحيل على مليء فليحتل هل يكون بذلك نعم الكمبياله بال بالفرنسيه طب ماذا فعلنا يعني الكمبياله كشيك يعني ب كشيك سند سند فيه مال معين تمام ما هل اخترعت هكذا ام لا كتبها الزول اعتقد الزول كتبها جيد لذلك الاخر يقوم المصرف ان تاريخ الاستحقاق بتقديم الورقة الى المصرف القابل ويقبض منه, منه ويقبض منه قيمتها فإن امتنع كان له الرجوع على المظاهر الذي كتب على ظهر الكنبيالة أو السند على المظاهر أو على غيره من الموقعين على الكنبيالة كالساحب والمظهرين السابقين بمقتضى الضمان المذكور وهذا يعني أن خصم الكمبيالة عقدنا تكاون من جزئين دفع جزء من قيمة الكنبيالة لحاملها بعد خصم القدر المتفق عليه وهو الإشكال كل اشكال في هذا الخصم المتفق عليه الذي يؤخذ الثاني تظهير الكمبيال للمصرف الخاصم تظهيرا ناقلا للملكية إذا تكلمنا على هذه المسألة مسألة طويلة الزيل جدا في الوصف على مسألة الكمبيالات يعني كيف نصل بقى هنا الآن لنتكفى الشرعي وهل هذه المعاملة التي يكون فيها الخصم هي معاملة حلال أم هي معاملة حرام هذه المسألة التي لا بد للإنسان أن يقف فيها منتظرا إلى, إلى, إلى, إلى فهم كيفية التعامل وايضا مسألة التكييف الشرعي لأن التكييف الشرعي هو الفاصل في الحكم على المعاملة يتطلب بلان حكم خاص من الأوراق التجارية بتكييف تلك الأوراق من ناحية الفقهية لذا سوف نبين هذه هو الحق العلماء نظروا إلى هذه المسألة يعني نظرات ثلاثة المعاصرون يقولون بذلك لأنهم يريدون التكييف الشرعي لها أو التوصيف الشرعي لها وكتب الفقه تمتلك بالحالات المشابهة وهي مسألة الحق هو اجتهاد الحق اجتهاد الحق هم يجتهدون في ذلك على أمور ثلاثة يعني يعني بحر الدائرة في هذا باب على الحوالة والكفالة والوكالة وأيضا السفتجة والسفتجة قد تكون قرضا وقد تكون حوالة طبعا هذا أستلزم أن أبين الحوالة فقية والكفالة والوكالة وما أدري يعني أنتم أكيد درستم هذا يعني خلينا نجعلها على السير إذا هم نظر الفقهاء حتى المعاصرين في التكييف على مسألة الاوراق التجارية كالسندات كالشيكات كالكمبيالات ينظرون إلى كيفيه التعامل بها هل يكون على هذا يعتبر حواله ام هو كفالة ام هو حواله او كفالة ام هو وكاله ام هو سفتجة والسفتجة ايضا قد, قد تؤول إلى الحواله فرجعت للحواله السفتجة قد تكون للكفاله او تكون قرضا كما محمد نجيب المطيعي يجعلها قرضا فهي المساله هنا في التداول عند التوصيف الشرعي بين النظر في هذه المسألة على هذا الباب ولا و و وهل هي تكون يعني وصيني شرعييني أم, أم تنزل على وص واحد حتى نستخرج الحكم كما قلت النظر فيها لأراء المعاصرين بأن, بأن الكنبيالة تعتبر حوالة بذلك فضل الدكتور عمر من العز المترك قال عن أوراق أنواع, أنواع الأوراق التجارية وعلى كل فإنه لا محظورة شرعا شرع في تحرير هذه الأوراق لأنها إما وثيقة بدين من المشرفين خذ الرقم من المشرفين إما وثيقة بدين كما في السند الإذني وتحريرها مطوبا شرعا للإستساق يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين نعم إلى أجل مسمّم فكتبو، وإما حوالة كما في الكمبيلة، وإما حوالة وكاء أو وكالة كما في الشيك، فأنا الخلاف في النظر في هذا الباب. الكمبيلة طبعا حخلنا في أطراف ثلاثة، يعني فيها كمبيلة وكما شرحنا قبل ذلك مسألة الكمبيلة. قتنا يا دكتور نصاب الآن في لو الوقت انتهى أستاذين الآن وسامحوني. أنا تأخرت عليكم ليس بيدي وليس بملكي سأقول لكم عذري عليكم. إحنا من الاتباع المخاضرة الثانية. لأن موعدها الساعة تسعة. يعني ننتهي الآن تقصد؟ والله الذي تراه. لا لا لا. انتهى ما في مشاكل. هو هو المشكلة حتى لا أشوش على المحاضرات لأن أنا المتأخر أنا المتأخر فأنا لا تحمل النتيجة. وألتمس و... و... العذر عند الطلبة وأسألهم بالله يسامحوني على التقصير في محاضرتيني يعني أجعل ال... الأخت الفاضلة للمشرفة تت... تتواصل معهم بحيث أن أنا أعوض المحاضرتين لأن أنا عندي الآن الكلام لا بد يكون الكلام على مساءة الخاصة مسألة مهمة جدا والتكييف الشرعي للشيك والاستند الإذني وأيضا للكامبياله والاسهم والسندات يا, يا دكتور اسمعني لو قاطعتك لو قاطعتك راي يعملوا كثير من الدكاتره يسجلوا المحاضره اذا حصل لا لا لا, لا هذا هذا لا يصلح معي هذا لا يصلح معي انا انا وقتي لا تعرفه حضرتك وقتي مكدس جدا جدا جدا فمش هيصلح معي انا اتركك الآن وادخل على المحاضرات التي انا معتدها طول اليوم على الكتب السته فما في عندي أي فرصه في هذا الباب فسأحاول خذ كان ان انا اوفق بين محاضرتين فادخل محاضره للطلبه يلي يدخل منهم يدخل يسجلها ويعطيها للطلبه بحيث ان انا انجز لهم مساله الاسهم والسندات والشيك والسند الاذني والكمبياله على التوصيف الشرعي لها المعاصر بحيث أن أكون أكملت لهم الصورة تامة في الأوراق التجارية وأحكمها حتى ما أكون قصرت في حقهم والآن أنا لا أخذ حقي وحق غيري أنا قلت عذري كان أنني كان في بعض مشاكل بين كان لازم حلها بعد المحاضرات التي أعطيتها في شرح الرسالة وشمائل وأيضا متنقل شجاع فسامحوني اعتذر لكم وإذا إن شاء الله سنتفق على وقتنا اعتذر استميحكم عذرا على ذلك ممكن نكمل على الفيسبوك يعني المحاضرة. هو يعني يعني حتى حتى ما, ما أكون برضو بعض الطلبة يكون أيضا مشغلون بالمحاضرة التي ستكون فأكون أنا جعلتهم في شتات بين المحاضرتين. هم ليسوا في المجموعة شخ هم ليسوا في نفس المجموعة م مجموعة أخرى. في مجموعة أخرى. نعم خلاص أنا ما أنا ما داخلين في نفس المادة ما أضروهم عشان كده عشان كده قلت لك ممكن يكون هاي نعم داخلين في المادتين فأنا لا أضرهم سأسأجع على الأخت تتفق معهم على وقت بإذن الله تعالى يكون وقت نهارا أنا أعطيها يدخل من يدخل ويسجلها ويعطيها لهم حتى لا يسي إليهم نقصا لكن أنا يعني سامحوني على التقصير هذا التقصير والله ليس بملكي لأن أنا كنت تحريص أنتهى من المحاضرة وأنزل سريعا على محاضرتكم لكن كان في بعض المشاكل التي لابد أن أكون متواجدا فيها لكم، سامحوني طيب أنا أستأذنكم الآن وأخرج من الزوم وممكن حتى أعمل شيء آخر لو تح تحضروا في الفيس نتكلم عن الأسهم فقط ونترك الخصم, الخصم التجاري لأن مسألة صعبة لازم الجميع يكونوا يحضرون ويسمعونها مباشرة فأنتم تسجلون الأسهم وتعطوهم إياها ونتفق ال الوقت تتفق معكم جميعا بعد كده على على وقت اخر وتوقيت اخر لتعويذ هذه المحاضرة في مسألة خاص للأوراق التجارية ما رأيكم؟ زلكم الله خير سيدنا. نفع ذلك أم؟ نعم جيد يعني. جيد هذا؟ ما نعم إن في تغيير وقت المحاضرة جيد. طيب خلاص سنتكلم على الان سيما التغيير سنتفق معا عليه لكن الان هل ننتهي خلاص وادخلنا في الدروس, الدروس المعتاده عندي يوميا ام تاخذون الاسهم والسندات اتاخذ الاسهم فقط في الفيس و تسجلون المحاضرات وتعطوها ايضا للطلبه المشتركه ام نؤجل <تصفيق> خلاص أنا سأأجل سأأجل حتى لا أظلم أحداً وإن شاء الله نتفق على وقت بإذن الله تعالى ونجعله في الباب. حفظكم ربي أحسن الله إليكم وأعيد أقول أستميحكم أظلاً على أنني قصرت معكم في التوقيت. سامحوني. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله. حمد. عندما أخذنا مسألة الخصم هذه الحمد لله فتحناها لكن لانه حاول قدر الامكان ناخذ يعني المحاضره ناخذها بعدين محاضره الخصم ناخذها مع اسهم والسندات يكون في وقت اخر ان شاء الله